Y que no إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكالبون اتخذوا وقصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم جفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفطرون يقولوا تسنع القرنهم كأنهم خشب مسهنة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحبرهم وتلهم الله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 الظالم عليهم والظالين إذا جاءنا صلى الله و الفتح سبح بحمد ربك واستغفره إنه كالتواب بسم الله الرحمن الرحيم تبت يا حبل من مسلزل الله